وَعبُد رَبَّكَ حتىَ يَأثِيكَ اليَطم بِسممِ اللهَّ ي الرَّحْمَ الرَّحيم أَتَ أَمْر اللهَّهِ فَلاَا فَتَعجلُ سُببحَانهُ وَتَعَلَ عََّا نَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ أَمْرِي هَلاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن أُنذِرُوا أَن أُنذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا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 لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ